شركاء في الثلث من بعد وصيتي صبيا أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تدري من تحتها الأنهار. قال فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها، يدخل نارا خالدا.